بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصحب والله بعد قال المراد رحمه الله تعالى الحرف الثاني قال ال وهو الحرف الثاني من الحروف الثنائي قال اللفظ المشترك يكون حرف النسمن فالاسم الموصول على الصحيح وما سوى ذلك من أقسامها هو حرف وجملة أقسامها أحد عشر قسما قال الأول أن تكون حرف تعريف ومذهب سيبيه أنه حرف ثنائي وهمزته وهمزة, وهمزة وصلن بها في الوضع ما معنى في الوضع؟ في الوضع العربي أي الاستعمال العربي أي الاستعمال العربي قال الاعتداد بهمزة الوصف استمع ونحوه بحيث لا يعد رباعياً الآن استمع فعل ماذا خماسي ومأين الخامس همزة الوصل إذن هو معتد بها إذن هو معتد بها قال وهذا أقرب المذاهب إلى الصواب قال بحيث لا يعد رباعيا وهذا هو أقرب المذاهب إلى الصواب وقوفا مع ظاهر اللهم وتقدم ذكر بقية المذاهب صفحة 138 صفحة 138 ثمانية وثلاثين ثمانية وثلاثين ومية قال وقوفا مع ظاهر اللهم وتقدم ذكر بقية المذاهب اختار ابن مالك اختار ابن مالك منها بالخليل. وهو أن حرف التعريف ثنائي وهو أن حرف التعريف ثنائي وهمزته همزة قطع أصلية ولكنها أصلت لكثرة الاستعمال ونصاره في شرح التسهيل بأوجه الله سلم أكثرها من الاعتراض وقد بأن ذلك في غير هذا الكتاب قد بينت ذلك في غير هذا الكتاب أبينت اي وضحت وهذا من الاحالات هذا أحد الاحالات في الكتاب وقد ذكر المرادي عددا من الاحالات في كتابه وأغلب الإحالات اين تجدها في شرح التسهيل للمرادي أغلب هذه الإحالة التي أحال إليها هنا تجد أغلبها شرح التسهيل المرادي شرح التسهيل المرادي قال ثم أعلم أن من جعل حرف التعريف ثنائيا وهمزته أصلية عبر عنه بال. ولا يحسن ولا أن يقول الالف واللام لأن الثنائي ينطق بلفظه، والاحادي ينطق بمسماه. هذه قاعدة في قراءة الحروف. الاحادي ينطق بمسماه. مثلا باء تقول فيها الباء، ساء تقول فيها السين. بخلاف الثنائي هل تنطق بلفظه؟ ما تقول الحاء الام؟ قد تقول يعني قد ما تقول القاف الدال؟ تنطق بلفظه. تنطق بلهما قال عبر عنه بال ولا يحسن ان يقول الاله واللام كما لا يقال في قد القاف والدال وكذلك ذكرى عين خليل قال ابن الجن كان يقول ال ولا يقول الاله واللام ومن جعل حرف التعريف اللام وحدها عبر باللام كما فعل المتاخرون ومن جعل ومن جعل حرف التعريف ثنائيا وحمزته وهمزه وصل زائدة فله ان يقول ال وأن يقول الألف واللام نجعلها زائدة والزائد قد ينطق به وقد قد يسمى وقد لا يسمى والا ان يقول الألف واللام وقد وقع في كتاب سيبويه التعبير تعبيره من ولكن الاول اقصى الا ولا قياس ان نجعلها اصليه ونقول ال والا الا التعريف ولل التي هي حرف تعريف ثلاثه اقسام عهديه وجنسيه ولتعريف الماهيه الماهيه هي الحقيقه الماهيه هي الحقيقة والحقيقه ما هي جنس الشيء واصله فعلى التحقيق ان تعريف الحقيقه إلى من يرجع الى الجنس عند التحقيق قال في هي التي عهد مصحوبها بتقدم ذكره نحو جاءني رجل فأكرمت الرجل أو بحضوره حسا كقولك لمن سدد سهما القرطاس أو علما قوله او علما أي معلوم ذهنا وهو العهد الذهني أو بحضوره العهد الحضوري أو بتقدم ذكره هذا إشارة إلى ماذا للعهد الذكري اذن عن العهديه قال كقوله تعالى اذن في الغار اذن العهديه كما اقسامها ثلاثه الاولى قال التي عهد مصحوبها بتقدم ذكره هذا ضابط ماذا ضابط ال التي هي للعهد الذكري ان يتقدم مصحوبها ان يتقدم ذكر مصحوبها نكره ثم يعاد بال قال أو بحضوره عسن وهذا ما هو العهد الحضوري ضابط على التي للعهد الحضوري ما هو ضابطها أن يكون مصحوبها حاضرا حال الخطاب وأغلى ما تكون اغلب ما تكون بعد أسماء الإشارة وبعد أي في النداء وفي كلمه الساعه و الوقت قال كقول كلمه سدد او قرينه ماذا قرينه سياق الكلام او سياق الكلام قال كقول كلمه سدد سهم القرطاسة او علما ما معنى علما مع, مع ان يكون معلومة في الذهن كنا معلوم في الذهن وهذا ضابط ماذا على التي الع... للعهد الذهني التي العهد الذهني ما هو ضابطها ان يكون مصحوبها معلوما ذهنا بين المتكلم والسامع ان يكون مصحوبها معلوما ذهنا بين المتكلم والسامع اقول مثلا جاء الشيخ معروف لانه شيخ الدار او جاء الصاحب يعني الرفيق الذي عينناه معنا يرافقنا مثلا في السفر قال كقوله تعالى إذ هم في الغار اي غار الهجره غار المعهود الغار المعهود ذهنا الغار المعهود ذهنا هو غار الهجره غار ثور قال والجنسيه بخلافها والجنسيه بخلافها ليس لها مصحوب معهود الجنسيه ما معنى بخلافها ليس لها مصحوب معهود ليس لها مصحوب معهود ليس لها مصحوب معهود قال قال وهي قسمان احداها احدهما حقيقي لهما حقيقي وهذه ال... الذي ماذا قوله حقيقي وهذه هي ال... الاستغراقية التي تدل على ماذا آ... التي هي الاستغراق الافراد التي هي الاستغراق الافراد قال وهي التي تأثرت لشمور الأفراد يعني لتعمهم وتشت... وتشملهم وتستغرقهم بأجمعهم نحو إن الإنسان الذي خسر والعصر للإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا إن الإنسان هذا المقصود به ماذا؟ جميع الناس طيب ما هو ضابطها ال... الاستغراقيه ما هو ضابطها ال... التي هي الاستغراق الأفراد ما هو ضابطها؟ ضابطها أن يحل محلها كل على سبيل الحقيقة وأن يصح الاستثناء من مدخولها أن يحل محلها ان يحل محلها كلمة كل على سبيل الحقيقة ويصح الاستثناء وأن يصح الاستثناء من مدخولها مثال والعصر إن الإنسان لفي خسر يصح أن يدخل بحلها كل والعصر إن كل إنسان لفي خسر ويصح الاستثناء من مدخولها إلا الذين قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا إذن لما استثني من مدخولها عرف أنها ماذا أنها ال التي لاستغراق لاستغراق الافراد انها أل الاستغراقيه التي هي استغراق الافراد وهذه من الفاظ العموم البلاغي وهذه من صيغ العموم البلاغي قال والاخر مجازي والاخر مجازي الاولى أن يقول ماذا والآخر والآخر استغراق مبالغة والآخر استغراق أيش مبالغة لا نحتاج إلى هذا التعبير بالمجاز فالمجاز ليس من ماذا يعني ليس إلا تعبير مبتدع بعد القرون الثلاثة المفضلة استلاح محله بعد القرآن ثلاثة من فضل مجازي والاولى أن يقول استغراق ماذا؟ استغراق مبالغة قال وهي التي ترد الشمول لخصائص الجنس على سبيل المبالغة إذن هو استغراق ماذا؟ ولا قال نحن أنت الرجل علما أي الكامل في هذه الصفة ويقال لها التي الكمال ويقال لها التي الكمال. طيب هذه هي ال التي الاستغراق صفات الأفراد. هذه هي ال التي الاستغراق خصائص الأفراد. هذه هي ال التي هي الاستغراق خصائص الأفراد. الافراد خصائص الأفراد. التي الاستغراق خصائص الأفراد. وظابطها ضابطها المهم المهم هو ضابطها طيب ضابطها الذي يضبطها هي انها تحل محل محلها كلمة كل على سبيل المبالغه ولا يصح الاستثناء من مدخولها لا صح الاستثناء من مدخولها بحال لا يصح الاستثناء عند دخولها بحال. بحال. لا يصح الاستثناء عند دخولها بحال لا يصح الاستثناء عند بحال لا يصح الاستثناء عند دخولها بحال طيب وينحل محلها كل على سبيل وعلى سبيل ماذا المبالغه مثلا انت الرجل علما يعني انت كل رجل في العلم هذا على سبيل ماذا المبالغه في المدح وأقول هو الرجل شغبا يعني هو الرجل الذي جمع ماذا شغب العالمين هو الرجل الذي جمع ماذا يعني كل يعني كل شغب في العالم وهكذا انت الرجل ادبا الذي جمعت صفات العالمين وهكذا هكذا هكذا بقيه ماذا تستخدم للمبالغه المبالغه في المدح او المبالغه في ماذا في القدح يعني هي ال الكمال للكمال في الصفة سواء صفة مدح او صفة ذم اقول هو الرجل هو الرجل ازعاجا يعني جمع ماذا جمع ازعاج العالمين هذا على سبيل ايش المبالغه على سبيل المبالغه والا فلا يمكن ان يجمع ازعاج العالمين باسرهم هذا لا يمكن هذا لا يمكن أنت الرجل يزعاجن، أو هو الرجل يزعاجن. قال ويقال التي للكمال، قلنا الكمال في الصفه، مقصود بها الكمال في الصفه، للكمال بمعنى المدح. الكمال في الصفه، للكمال بمعنى المدح. الكمال في الصفه سواء كان صفه مدح أو صفه ذم. قال وأما التي لتعريف الحقيقة ويقال لها تعريف الماهية. قال فنحو قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي الأولى أن تجعل هذه من الجنسية لماذا؟ لأني ما معنى وجعلنا من الماء كل شيء حي أي من جنس الماء من جنس الماء وأصله فما هي حقيقة يعني وجعلنا من الماء أي من حقيقة الماء ما هي الحقيقة؟ هي ما هي الذات هي الجنس هي الاصل؟ هذا هو وجعلنا من الماء كل شيء حين أي من حقيقة الماء من أصله من جنسه من ذاته من ماهيته هذا هو هذه الأولى أن تكون داخلها تحت أقسام الجنسية قالوا وأما التي تعرف الحقيقة ويقالها هي تعرف الماهية ما هي الحقيقة فنحو قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي قالوا اخترئ في هذا القسم فقيل هو راجع للأهدية هو راجع وقيل هو راجع للجنسية وقيل قسم براتر والصواب أنه راجع إلى من الجنسيه لأن المقصود به ماذا الحقيقة والحقيقة الشيء هي جنس هي جنسه أصلا وجعلنا من الماء كل شيء حي أي من حقيقة الماء وهذه ما هو ضابطها لا يحل محلها كلمة كل لا حقيقة ولا مبالغة لا صح نقع هنا وقعنا من كل ماء كل شيء حي يعني من كل قطرة ماء يتولد حي هذا معنى غير مراد معنى غير مراد معنى غير مراد معنى غير مراد قال فإن قلت ما حقيقة الفرق بين هذا القسمين والقسمين السابقين قلت حقيقة الفرق قلت حقيقه الفرق بين هذا القسم والقسمين السابقين فان قلت ما حقيقه الفرق بين هذا القسم والقسمين السابقين قلت حقيقه الفرق ان العهديه يراد بمصحوبها فرد معين العهديه ماذا يراد بصاحبها فرد معين اقول جاء الشيخ يعني شيخ يعني فرد معين فرد معين معهود معلوم بين المتكلم وبين السامعين بين السامع فرد معين والجنسية لما اقول والعصر إن الانسان اللي فيه خص يراد بمصحوبها ماذا كل الأفراد حقيقه يراد بها جميع الافراد والعصر ان الانسان اللي فيه خص اي كل انسان كل انسان اله في خصر الا الذين امنوا صح الاستثناء من دخولها وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال والجنسية يراد بها كل الافراد حقيقه او مجازا او مجازا حقيقه او مجازا والاولى ان نقول ماذا او مبالغه لا نحتاج الى هذا التعبير المحدث قال والتي لت... والتي لتعريف الحقيقه التي لتعريف الحقيقه يراج بمصحوبها نفس الحقيقه ما معنى نفس الحقيقه الجنس الما هي الذات ذات الشيء اقول وجعلنا من الماء اي من ذات الماء كل شيء حي وليس جعلنا من كل ما يعني اشياء حيه لا بعض الماء يشرب وبعض المنشقابه المياه المياه انواع المياه أنواع هذه يرد بها الحقيقة أي من الحقات الماء من ذات الماء من ماهيه الماء من أصل الماء من أصل الماء من أصل الماء, من أصل الماء قال والتي تعرف الحقيقه الرجل يصحو بها نسل حقيقه ما تصدق عليه من الافراد فان قلت فمن الفرق بين المعرف التي هي تعريف الحقيقه في قولك اشتري الماء اشتري الماء وبين اسم الجنس النكره في قولك اشتري ماء اشتري ماء, اشتري ماء. لو قلت اشتري الماء ولا قلت, قلت اشتري ماء قلت الفرق بينهما أن المعرف في ما هي ال الذي هي الحقيقة؟ قال الفرق بينهما أن المعرف في التي هي ل لي... لتعريف الماهيه تعريف الحقيقة. قال المذكورة موضوع موضوع للحقيقة بقيد حضورها في الذهن. يعني موضوع للحقيقة. نعود موضوع الحقيقه بحسب ايش؟ بحسب التصور الذهني حسب التصور الذهني يعني حقيقه مثلا الاسديه صفة الأسدية. صفات الاسديه صفه الاسديه صفة الاسديه مثلا صفة الاسديه الصفه الاسديه مثلا قال في قولك قال موضوع للحقيقه بقيد حضورها في الذهن قال واسم الجنس النكره موضوع لمطلق الحقيقه لا باعتبار قيد يعني ينظر فيه الى الحقيقه بدون المعرفه الذهنيه ينظر فيها الى الحقيقه من حيث هي قال لا باعتبار قيد لا باعتبار قيد ذهني ولا تخيل ذهني قال ولا إشكال في أن الحقيقة باعتبار حضورها في الدين أخص من مطلق الحقيقة فالحقيقة الذهنيه حقيقة ذهنية يعني من أيش من المعارف يعني أخص ما معنى أخص أعرف والمعرف بال التي للحقيقة او المعرف بال التي للماهية من المعارف فاسم الجنس طيب يعني وهناك يعني علم في اللغه العربية اسمه ايش العلم الجنسي مثل هذه يعني قريب من هذه قال والاسم الجنس النكره موضوع لمطلق الحقيقه لا باعتبار قيد ولا اشكال في الحقيقة الحقيقه باعتبار حضورها في الذهن أخص من مطلق الحقيقه قوله أخص ما معنى اخص عند العلماء خاصه المتقدمين اذا اطلقت أعرف قال لأن حضورها لان حضورها في الذهن نوع, تشخ نوع تشخص لها ما معنى تشخص نوع بروز أي شيء يصبح بارز واضح تماما تشخص هو بروز قال وهذا هو الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس فاسم الجنس اسم الجنس موضوع ماذا لمطلق الحقيقة لا باعتبار قيد وعلم الجنس موضوع للحقيقة بقيد حضورها في الذهن قال وعلم الجنس ايضا ايضا هذه مفعول مطلق مفعول المطلق دائما تعرف مفعول المطلق اسامه للاسد فعائل الثعلب وذئال للذئب وام عليط للعقرب وام عليط للعقرب واب الحاره واب الحاره للاسد واب الحاره الاسد و وشبوه شبوه للعقرب لأنها إذا لا دغت عضوا عضو تورم فكأنها شبته بسمها فالعلم الجنسي لها ماذا شبوه شبوه وأم عريض وأم عريض وسميت أم عريض لتشبثها بالجلد لأنها قبل أن تلدغ ماذا تفعل؟ تتشبث بالجلد ثم تلسع. قيل لها ماذا؟ أم عريض. كذاك أم عريضة للعقربي، وهكذا ثعالة للثعلبي، وهكذا ثعالة ثعلبي. طيب ذو القرنين هذا آه ماذا؟ اسم جنس للبقر وكل بقى بقر عبا فكل أي نوع من أنواع البقر نراه ماذا نقول له ذو القرنين يعني بغض النظر عن ما هو لفرد معين وإنما أي بقرة نلقاها قل القرنين سواء من ذكور البقر وماذا وإناثها وإناثها وهذا الثاني والآن الثاني أن تكون للحضور وهي الواقعة بعد اسم الإشارة هذا ضابط نحو لا أقسم بهذا البلد الآن هذا البلد الفيه لمن العهد الحضوري وهو بلد النبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل فيه القرآن وأشار الله إليه لتعظيمه على جميع البلدان فجميع البلدان لم تأتي بالإشارة والتين والزيتون والثين هذه زعين تزرع في سينة يعني في ماذا والثين الزيتون طيب هذه تزرع في الشام وطور سينين هذه بلد من الأولى بلد عيسى وطور سينين بلد موسى وهذا البلد الأمين أشار إليها ولم يشر لمن ولم يشير للبلدين أشار إليها بالإشارة الحضورية ما فائدة الإشارة هنا؟ تمييز البلد الامين بالاشاره اليه لتعظيمه على لتعظيمه على ما على ما سبق في هذه الآية ناخذ إذا درسنا البلاغة نستنبط من الايه تفضيل من تفضيل مكه على سائر البقاع المقدسه هذا اذا عند التوسع في البلاغه في بلاغه القران في دلالتها قال لا أقسم بهذا البلد وبعد وبعد وبعد اي وبعد اي هي معربه وبعد اي في النداء لكن يقال لفظه اي نبنيها على الضم. قال نحو يا ايها الرجل قال وفي وفي نحو الساعه والوقت اذا اريد به الحاضر هذا اذا قصد بهما لا آه الحضور مباشرة قال وهذا القسم راجع الى الذي قبله للعهد ايش هذا هذه ماذا تدخل هذه هي الذي عرفناه قبل قليل وهي العهد ماذا العهد الحضوري رجعي العهديه. قال وهذا القسم راجعني الذي قبله فقال بعضهم يرجعي الجنسية قال أبو موسى ويعرض في الجنسية الحضور وما سقل هو القسم لعيسى بن عبد العزيز قال ويعرض الجنسيه الحضور وقيل بالهي راجع للجنسية هذا هو الصواب هذا الثالث هو الراجح وإن ذكره بالله قيل هنا قال الثالث وقال أبو موسى ويعرض في الجنسيه الحضور إنه قد يحصل لها الحضور في بعض الأحيان لكن نقول العروض ليس بعبرة وإنما العبرة بماذا؟ بالقاعدة المطلدة قال وقيل بالهي راجع الى العهديه قال ان تكون للغلبه ما معنى الغلبه يعني يعني مثلا كلمه يعني كلمه فرد من عام كلمه واحده وهي فرد من ماذا من شيء عام مثلا انصار انصار هذه تطلق على ماذا على كل مجموعه يعني تناصر صاحبها مثلا تناصر صاحبها تناصر صاحبها على كل يعني مثلا على كل فرقة تناصر صاحبها ثم ماذا ثم أطلقت ثم أصبحت عند الإطلاق تتبادر إلى فرد من الأفراد فقط وهي ماذا انصار النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قلنا الانصار فما المراد بهم كل جماعه تناصر ماذا صاحبها لا المراد بهم الانصار الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فاحسنوا صحبته ونصروه وهكذا المهاجرون وهكذا لما اقول المدينه المدينه تقصد المدينه النبويه وهكذا لما اقول مثلا الا الافعال الخمسه هل المقصود بها الانذار الخمسه المعروفه والا هل الافعال معدوده بخمسه ام المراد بها اوزان معينه اوزان معينه معهوده إذن هذه علما للغلبة أل للغلبة أل للغلبة وأيضاً لما يقول مثلا في النحو الاسماء الخمسه كيف الاسماء الخمسة ما في الاسماء الخمسة في الدنيا الخمسة أي خمسة أسماء؟ يعني كم مجموعات خمسة أسماء خمسة أسماء؟ كم لو أثينا نعد ما في اللغة من الاسماء ما استطعنا لكن أل ما هي المقصود بها؟ يعني أل ما هي التي للغلبه التي غلبت على ماذا؟ يعني على خمسة ألفاظ وهي أبوك وأخوك وأخوك وأخوك همال وبعضهم يقول الشتي فيضيف هنوكا شيء شيء أخصتي. قال نحو البيت البيت للكعبة إذا أطلقت البيت المضبي الكعبة والمدينة الطيبة وهذا وهذه هي في الاصل التي للعهد ولكن مصحوبها ولكن مصحوبها لما غلب على بعض ماله صار ماله معناه لما غلب على بعض ماله معناه يعني معناه مشترك بينه وبين غيره. صار علما بالغلبة غلب على هذا الشيء قال وقد ي وقد ي وقد يصير وقد يصير علما بالغلبة مضافا ومصحوبا كل عقبه الان العقبه كل طريق ملتوم في جبل كل طريق في جبل ماذا يسمى عقبه لكن اصبح خاص على العقبه التي حصلت عندها ماذا بيعه الانصار النبي عليه الصلاه والسلام الأول الثاني مضافنا مصحوب ألك العقبة وقد تكون الغلبة هي ماذا؟ الغلبة قد تكون لأل وقد تكون بالإضافة مثل ماذا؟ ابن عباس ابن عباس الان علم بمن؟ علم بالغلبة وإلا فابن عباس كثر حتى أنه لما يعني لما ولد آخر آخر آخر آخرهم ماذا قال؟ قال تمام بتمام فصار عشرة يا ربي زكيهم ونمي الثمرة يا ربي اجعلهم كراما بررة تموا بتمام فصاروا عشر السلامة الله وبركاته تموا بتمام فصاروا عشرة يعني عشرة في العدل عشرة في العدل طيب إذن هذا هو قال صارت قال ولكن مصحوبها لما غلب على بعض ما له معناه صار علما بالغلبة وصارت صارت العلازمه له صارت العلازمه له تقول الانصار ما تقول الانصار تشكل لا تقول الانصار البيت المدينه الكذا تاتي العلا معه دائما قال و شربه التعريف سلبه التعريف ما اصبحت تفيد التعريف لماذا اين لو اصبحت تفيد التعريف سيكون سيجتمع على الاسم تعريفان عالمية الغلبة والتعريف ال والمعروف لا يعرف ويكفي تعريف واحد إذا ال صارت الغلبة بمعنى بمرتبة يعني كأصبحت من أقسام على الزائدة أصبحت زائدة للغلبة والمعرفة انما هو بعيش بغلبة الاسم المعرفة صارت بغلبة الاسم بغلبة الاسم قال صار علم بالغلب وصار تأل لازم له وصير التعريف قال ولا تحذف منه إلا في نداء أو إضافة أو نادر من الكلام في ثلاث مسائل في ثلاث مسائل نداء أو إضافة أو نادر من الكلام قال الرابع أن تكون للمح الصفة للمح الصفة ما معنى لمح الصفة ملاحظة ملاحظة الصفة القديمة ملاحظة الصفة القديمة وأن هذه ال وأن هذه ال وأن هذا العلم يعني كان صفة ثم سمي به معين فصار علم صار علم قال أن تكون لمح الصفة لمن الصفه الصفة نحو الحارث والعباس وحقيقة هذه انها أنها حرف زائد للتنبيه على أن أصل الحارث نحوه من الاعلام الوصية يعني الآن حارث يعني ألف الحارث والعباس والحمزة هذه ما هي ال أل الأصل ما معنى لمح الأصل أنا الان لما أقول الحارث ال هذه تنبهنا وتلمح إلى أن أصل الحارث اسم فاعل وهو من يفعل الحراثة و سمي الحادث تيمنا بانه سيكبر سيعني سي... سي... يتعمر طويلا ويشب ويساعد و اسرته في حراسه الارض والعباس العباس العباس ايضا نفس الكلام نفس الكلام يعني ال لمحه ايش الصفه على انه ماذا على انه يعني سيكبر وسيصير يعني وجهه عابس في وجوه العدو ولا يستطيع العدو ان يقابله وايضا والعباس العباس يعني قيلت في ماذا قيلت في الاسد هي اسم من اسماء الاسد نقلت الى اسم الاسد وإلى غيره قال وحقيقه هذه انها حرف زائد التنبيه على أن نصل الحادث ونحوي من الاعلام الوصيه ما معنى من الاعلام الوصيه اسم فاعل اسم مفعول فعل مثل اليزيد وهكذا صفه مشبهه مثل الحسن آخره قال وقال ابي موسى ويعرض في العهديه الغلبه ولمحصفها فيه نظر فيه نظر فيه نظر أي نظر عليه قال لأن ألف الحارث والعباس ونحيهما لم تكن عهديه فعرض لها اللمح يعني لم تستعمل عهدية فيه من الدهر قال إشكال وجواب يعني ماذا فإن قلت هذا ماذا نعنون عليه إشكال وجوابه إشكال وجوابه هذا دائما نعنون عليه كذا فإن قلت بل هي التي للعهد دخلت على هذه الأوصاف قبل العالميه ثم وقرت بعد العالميه لتفيد هذا المعنى كما فعل, كما فعل في التي للغلبه قلت هذا فاسد لان التي للمح الصفه انما زيدت بعد العالميه الاسم علم حارث علم على شخص عباس علم على شخص واتينا بال انما هي زائده اذا اردنا ان نشير الى الصفه وأنه لاحظ الصفة قال وإن مزيد بعض بعض على العل... بعد العالمية ولذلك يقول حذفها ولو كانت قبل العالمية ثم اقرت بعد العالمية للزمت يعني ماذا تصبح تصبح لازمة يعني كالغلبة ولهذا قال للزمة لأن ما قارنت الالف واللام نقله أو اتجاهه لزمته ما قارنت الالف واللام يعني ما قارنت ال ما قارنت ال ما قارنت ال نقله اي ما قارنت نقله او ارتكاله المعرف بال لزمه اي صارت لازمه له قال وظاهر الكلام ابن مالك ان الالف واللام المذكور لمح الاصل لا لمح الوصف ولذلك مثل ولذلك مثل بالفضل والنعمان وليس بوصين في الاصل إنه ماذا قال فيه؟ كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني قال الخامس أن تكون زائدة لازمة وذلك في ألفاظ المحفوظة منها الذي والتي فروعها من الموصولات هذا الموضع الأول قال ومنها اللات اسم الصنم الموضع الثاني ومنها الآن اسم الوقت الحاضر الثالث وإنما حكم على الالف واللام في هذه الالفاظ الزياده لأن تعريفها بغير الألف واللام يعني لماذا قلنا الزائدة لان التعريف بغير الالف واللام ولو كانت ال هنا معرفه للزمان ان يجتمع على الـ على, الـ على, الـ على الاسم هذا لازم اجتماع تعريفين على الاسم وذلك لا صح وان اجتمع تعريفان على الاسم وذلك لا صح قال وإنما حكم على الألف واللام في هذه الألفاظ بالزيادة لان تعريفها بغير الألف واللام أما الموصولات فبالعهد الذي في صلتها على المختار الموصولات تعرف بالصلة وإلا اسم مبهم وأما اللات فبالعالمية وأما الآن فقيل تعريفه بلا من مقدرة ضمن معناها ولذلك بني ضمن لتضمنه معنى ال معنى معنى ال صُوَمْنِهِ معنى ال قالوا ولذلك بني وقيل قيل تعريفه بحضور مسمى كتعريف اسم الإشارة أستدثنت تكون زائدة غير لازمة وهي ضربان زائدة في نادر من الكلام وزائدة وهي ضربان زائدة في نادر الكلام وزائدة للضرورة فالزائدة في نادر الكلام كزيادتها فيما حكاه الكوفيون من قول العرب الخمسة عشر الدرهم الخمسة العشرة درهم. قال والزائدة للضروره إما في معرفة تقوله قوله بعد أم العمر من أسيرها بعد أم العمر من أسيرها حراس أبواب لدى قصورها لدى قصورها البثل بالنجم العقلي قال وإما في نكر اخي قوله رايتك لما عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا عن عمري ورأيتك لما أن عرفت وجوهنا صدت وتقطت النساء قيشا عن عمري الأولى أن تدخل على علم على الزائدة ما هو ضابطها أما أن تدخل على معرفة والمعروفة عرفت تكون زائدة وإما أن تدخل على واجب التنكير هنا على ماذا دخلت قال وأما في النكر قوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صدت وتقطت النساء عن عمري هنا واطبت النساء أصلها وقطبت نفسا وطبت نفسا هذه دخلت على واجب التنكير ما معنى واجب التنكير يعني الحال او التمييز الحال او التمييز وطبت النفس الان النفس اعرابها تمييز والتمييز لا يكون الا نكره فهذه المهيه زائده ايضا ارسلها العراك فارسلها العراك ولم يذدها ولم يشق على اللغص الدخالي فارسلها العراك كيف ارسلها معاركة دخلت على ماذا يعني على الحال العراق عراوها حال قال وذلك في الشعر كثير أستبع أن تكون عوضا عن من الضمير هذا القسم قال به الكوفيون تبعه ابن مالك من أمثلته قوله تعالى جنات عذر فتحت لهم الأبواب الأبواب أي أبوابها وقال تعالى فان الجنه هي المأوى أي مأواهم اي مأواه قال يا ابوابها وهي مأواه ومذهب اكثر المصريين ان الضمير في ذلك محذوف محذوف مع حرف الجر الذي قره محذوف مجرور قالوا والدليل مفتحة الله والتقدير مفتحة لهم الابواب منها او لها وهي المأوى له وكذلك يقولون في نحمر برجل حسن الوجه حسن الوجه ما معنى حسن الوجه مراثي رجل حسن الوجه اي منه او له قال الثامن ان تكون عوضا من الهمزه وذلك الالف واللام في, في اسم الله تعالى على قول من جعل اصله الهن جعل اصله الهن وقال بان الهمزه هي فاء الكلمه حذفت اعتباطا لا للنقل حذفت اعتباطا وهو قول الخليل فيما رواه عنه سيبوي اله حلفت همزتها ثم عوض بأل قيل الله قال الزمخسري ولذلك قيل في النداء يا الله بقطع الهمزة كما يقال يا إله يا إله قال قلت علل الجوهر في الصحاح قطع الهمزه بان الوقف نوئي على حرف النداء تفخيما للاسم تفخيما لاسم الله سبحانه وتعالى ونظر سيبويه هذا ونظر سيبويه هذا الاسم الشريف بالناس قال مثله الناس ما معنى نظره يعني قعده قعله وجعل له نظيرا وجعل له نظيرا قوله نظره اي قعله جعل له نظيرا قال قال مثله الناس أصلها الأناس أصلها اناس فحذفت الهمزه وقيل الناس قال وظهر هذا ان الالف واللام في الناس عوض من الهمزه كما قال بعضهم وقال المهدوي المهدوي احد شراح قصوره بن دريل حاشية اثنين. قال ليست الالف, ليست الالف واللام في الناس للتعويض من الهمزه وان كان سيبويه قد شبهه به فان تشبيهه انما وقع على حذف الهمزه من اناس في حال دخول الالف واللام لا على انها بدلا من المحذوف يعني في وضع معين او في حالة معينه كما كان في اسم الله تعالى بدلا ويقوي ذلك كما انشده البرج عن ابي عثمان من قول الشاعر ان المناء ان المناهي يطلعن على الاناس الامنين فأتى بالمع الهمزه فلو كان عوضا لم تجتمع الهمزه مع المعوض منه لماذا لانه لا يجمع بين العوض المعوض عنه ومنه قاعده عندهم لا يجمع بين العوض المعوض منه قال أتساءل أن تكون للتعظيم والتفخيم ذهب إلى ذلك بعض الكوفيين فجعل الالف واللام في اسم الله تعالى جاءت للتفخيم والتعظيم واعترض واعترض بأن لم نجد, لم نجد اسم فخم وعظم بدخول الالف واللام قد يقال قال وللمنتصر أن يقول وجدنا هذا الاسم وجدنا لهذا الاسم خصائص يعني كلمه الله الاسم المعظم الكريم لفظ الجلاله قال فما ينكر ان يكون فما ينكر ان يكون هذا منها ما ينكر ان يكون هذا منها حتى وزنها الصرفي الله وزنها الصرفي العال وزنها الصرفي العال فلا خصائص وزنها الصرفي اسم اخر لله جل الله وعلا العال قال قلت نقل المهدي عن سيبويه ان الالف واللام في هذا الاسم الشريف التعظيم كما تقدم عن بعض الكوفيين في الالف واللام في هذا الاسم الشريف اقول ذكرتها في اعرابي البسمله ذكرتها في اعرابي البسمله هناك كتاب يسوء اعرابي البسمله تاليف من ابن هشام وهو قد طبع قال العاشر العاشر ان تكون بقيه ان تكون بقيه ان تكون بقيه بقيه في الذي قال بذلك بعض النحويين في مواضع منها قول الشاعر من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب وبني معدي ما معنى الرسول عن رسول الله من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب وبني معدي اي الذين رسول الله منهم فحذف الاسم افتفاء بالالف واللام هذا فلاش اكتفاءا بالالف واللام هذا تعليل أو الافتفاء ما يعرف اكتفاءا في علِ أجله والمحو لعجله شلوم من أساليب التعليل في اللغة العربية وذهب بعضهم إلى أنها في هذا البيت زائدة والصحيح أنها على الموصولة البمع الذي وذهب بعض النحويين إلى أن ال إلى أن ألفي قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته الترضى بعضهم ضمن انتقاء حكومته قال بقيه الذي ان هذا من الذي قاله الفرزده ما انت بالحكم الحكم حكومته والأصيل الاصيل ولا ذو الراي الجدلي وذلك ان جريد كاء ات اعرابي اث اعراب الباديه في حضره ملوك وحكموا حكموا هذا العربي فما كان من قرير إلا ماذا إلا أن أعطاه جعلا أعطى الأعرابي من أجل أن يفضله على من على الفرزدق وعلى من وعلى الأخطل كانت ثلاثة حاضرون فأول ما دخل ماذا قال أول ما دخل المجلس مباشرة مدح في ماذا في قرير لأن الصرة قد وصلت إلى ماذا إلى مستقرها فاول ما دخل بدون ان نشبع منهم فقال فحي الاله ابو حزرته وارغم عنفك يا اختلو من هو أبو حزره قريب احيا الاله ابو حزرته وارغم عنفك يا اختلو وقد الفرزدق اتعس به ودق خياشيمه القندل الجندل انباشرة. فماذا قال الله فماذا قال عن الفرسدق فرس دق عليه قال يا ارغم الله انفا انت حامله يا ذا الخنا ومقال الزهري والخطلي ما انت بالحكم الا حكومته ولا الاصيل ولا ذا الراي والجدلي قال الحادي عشر الموصول وهي الداخله على الصفات ما معنى على الصفات على اسم على اسم فاعل قال نحو الضارب المضروب وفيها ثلاثه اقوال الأول أنها حرف تعريف لا موصول وهو مذهب الاقفش المرجوح والثاني أنها حرف موصول لا اسم موصول وهو مذهب المازني هذا أيضا مرجوح لأنها ماذا يعني ليست من الحروف المصدريه قال والثالث أنها اسم موصول وهو مذهب الجمهور وهذا الرائح ولكل قول الأدلة نطور ذكرها والصحيح مذهب الجمهور لعود الضمير إليها ان الضمير يعود إليها والضمير لا يعود إلا على ماذا؟ إلا على الأسماء هذه قاعدة مضطلدة الضمير يعود على الأسماء قاعدة مضطلدة قال في نحو الضاربها زيد هند الضاربها زيد هند قال وشد وصلها في المضارع في قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكمته وقد وردت من ذلك أبيات الصحيح أنه ليس بشاذ وإنما قليل لان جاءت الحمار اليقدع وجاءت بالشيحة ليتقصعوا وجاءت ما أنت بالحكم ترضى يعني هي قليلة قال وقد وردت من ذلك أبيات وذهب ابن مالك إلى جواز ذلك في الاختيار اختيار ممعن الاختيار النثر وفاقا لبعض الكوفيين وشد وصلها بالجملة الاسمية في قوله من القوم الرسول الله منهم أي الذي الذين أو الذي رسول الله منهم قال وقد تقدم صفحة صفحة واحد ومائتان صفحة واحد ومائتين صفحة واحد قال وبالضرفي في قول الراجز من لا يزال شاكرا على المعه فهو حرم بعيشة ذات ساعة من لا يزال شاكرا على المعه ما معنى على المعه؟ على الذي معه فهو حرن أي حقيق بعيشة ذات سعة أي ذات سعة أي على الذي معه وهذا العبيات من عيش من الحكم من الحكم قال تنبيه وقد اتضح بما ذكرته أن العلف واللام في كلام العرب أربعة عشر على التفصيل بالمتفق عليه والمختلف فيه وهي العهديه والجنسية والتي لاكمال وهي نوع من الجنسيه والتي للحقيقة وهي مقصود بها ماذا ايضا من الجنسيه والتي الحضور وهي من العهديه والتي الغلبة وهي أشبه بالزيادة والتي للمحصها وهي زائدة والزائدة اللازمة وهي من يعني من أقسامها والزائدة للضروره والزائدة اللازمة وهي ماذا في ثلاثة أصناف معلومة من الكلمات والذائد الضرورة وهي ماذا الداخل على ماذا الداخل على معرفة او الداخل على واجب التنكير والتي هي عوض من الضمير أثبتها بعضهم والتي هي عوض من الهمزه اثبتها بعضهم والتي هي التفخيم ولعل هذا من خصائص لفظ الجلالة وبقية الذي والصواب انها ليست بقيه الذي وإنما هي الموصوله ترجع الموصوله والموصولة وكلها عند التحقيق راجعة إلى ثلاث أقسام معرفة وزائدة وموصوله هذا سين تقسيم انقل التقسيمات قال وقد نظمتها في هذه العبيات أقسام الاربع وعشر للعهد والجنس والكمال ثم لماهية ولمح أو غالب أو حضور حالي وزيد نثرا وزيد نظما وفخمة في اسم وناب ونابعا مضمر وهمزن وكن الوصل ذا احتفالي وقيل بعض الذي اتانا فحظه وابحث عن المثال نعيدها اقسام الأربع وعشر للعهد والجنس والكمال ثم لماهية عن حقيقة ثم لماهية ولمح لمح الاصل او غالب هذا الغلبة أو حضور حالي للحضور صحيح أنها دخل الجنسية الحضورية وزيد نفرا وزيد نظما وزيد نظراً يعني لازمة زيادة لازمة وزيد نظماً يعني ضرورة وفق خمت في اسم ذي يعني من خصائص جلاله الله وناب عن مضمر أثبتها بعضهم وهمز أثبتها بعضهم وكن بذي الوصل ذا احتفالي أي على الموصولة قسم خاص قسم خاص يدخل تحته أفراد منها وقيل بعض الذي قيل بعض الذي هذا ماذا ضعيف انها بعض الذي صاب انها الموصوله وقيل بعض الذي اتانا فاحفظه وابحث عن المثالي يعني عد راجع الامثله التي تقدمت طيب بهذا نكون يعني قد اخذنا الحرف الثاني من الحروف المعاني وهو ال ويليه ماذا الحرف الثالث من حروف المعاني وهو وهو أم وهو أم وهذه عملها أربعة أقسام إن شاء الله نأخذها في درس غد إن كتب الله ذلك زك